بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس واشتاقا لي ووا فمن يعمل مثقال ذره طيري ومن يعمل مثقال ذره شرا